أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولن يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 إذ أوى سيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من رحمت من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه اله لقد قلنا إذا الشيطان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 بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وليتلطف وَلَا يشعرن بكم أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَا تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يخاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاورون اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احد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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وَأُحِيطَ بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماءا فَقَفيها وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هناك لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم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 وعرضوا على ربك صفا لقد جِئْتُمُونَا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 ما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد دئت شيئا إمرا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد دئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرحقهما طُغْيَانًا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الجدار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً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 دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقون قولا قالوا يا ذا القرنين إن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 اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قالا فخو قالا فخو حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا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 قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي أحدا صدق الله العظيم